وَإذاَا قلَ لَهُم تَعَلَ يَسْتَو فِ فلكُ رَسُول اللهَِّ لَؤُوسَهُم وَرَأيتَهُم يَصُُّونَ وَهُمْ مستُسْتَك بِرُود سَواء عَلَيهِم أَستَوْ فَتَ لَهُم أَمْ لَم تَسْتَو فِي لَهُم لََوْفِرَ الله لَم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 المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 من قبل من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكون